أيام وكان عشوه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عمل.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 ما نزعناها منه إنه لا يأوس كفور ولا إن أذقناه نعما بعد برا أمسته لا يقول أن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور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 فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَهُ مَلَكٌ إِنْ نَمَا أَنْتَ نَذِيرٌ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 من كان يرين الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار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 هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إن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 وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَازِلُنَا بَادِيَا الرَّأِيَ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بيّلة من ربي وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم فعميت عليكم أن نلزمكمها وأن تملها كارهون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 ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدرى أعينكم لئن يأتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أفسهم إني إذا لمن الظالمين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 ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يضويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه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 حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين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 وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ بَلَعِي مَا أَكِي وَيَا سَمَاءُ أَقُولِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمُ وَأَسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِ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 أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين فيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ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 يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِيدُكُم قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ قَالُوا يَا هُودُ مَا جَاءَكَ تنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن قولوا إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إن أشهدوا الله واشهدوا أني بريء مما تشركون قال إني أشهدوا الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فَاكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَتُغْرُنَّ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا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 يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها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 إن هذا لشيء عجيب، قالوا أتعجبن من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد، فلم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 إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود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 منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟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 قَالُوا يَا شُعِيبُ أَصْلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَرُكَ مَا يَعْبُدُ أَبَا عُلَاءَ أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءَ إِنَّكَ لَا تَالْحَلِيمُ الرَّشِيد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 وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمن إنكم شقاقي أن يصيدكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد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 كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينة كما بعثت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون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 ما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوس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 ما لي وفياً؟ إنهم ربك أعمالهم. إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت وما تب معك ولا تطغ. إنه بما تعملون بصير.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 وَكُلَّنَّ قَصْوَ عَلَيْكَ مِنْ آبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُسَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ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 فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغا فيلنعم ما تعملون.